اَتَّخَذَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَيَّتَخِذُ عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ إِن ما للكافرين نزلا <تصفيق> <تصفيق> قل هل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 وإن الذين كفروا بآيات ربي هم الضالون فحبطت اعمالهم فلا نقيض لهم يوم القيامة وزنا <تصفيق> <تصفيق> ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتقلوا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <إن, <تصفيق> <تصفيق> انَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ ها عي ولا قلنا قم يا حا الى أنما إلهكم اله يا انما الى حكم ربه فليعمل عملا صالحا ولا نشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم